ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فهؤلاء هم الذين يدخلون الجنة ثم بعد ذلك ذكر حال هؤلاء من أهل الكتاب من اليهود والنصارى كيف كان بعضهم يضلل بعض ويكفر بعضهم بعضا وهم يتلون الكتاب المنزل عليهم ولم يقف ذلك على هؤلاء بل قال الذين لا يعلمون من أهل الإشراك ممن لم ينزل عليهم كتاب قالوا مثل قولهم يعني قالوا بأن اليهود والنصارى ليسوا على شيء والمقصود أن الآية التي قبل هذه وهي قوله وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى كما ذكرنا في الليلة الماضية أن هذا بمعنى أعني أو بمعنى التقسيم أن اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا والنصارى قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا ويدل لهذا المعنى هذه الآية أن كل طائفة تنفي عن الأخرى أنها على شيء من الدين الصحيح تنفي عنها أنها على حق أو على جادة صحيحة وهم يقرؤون التوراة والإنجيل وفيهما وجوب الإيمان بجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والإيمان بجميع الكتب المنزله فكون ذلك يصدر عنهم فيكفرون بعيسى صلى الله عليه وسلم عن اليهود أو أن النصارى يكفرون بما جاء به موسى صلى الله عليه وسلم وهم يجدون في كتبهم لزوم الإيمان بذلك جميعا كذلك قال الذين لا يعلمون من أهل الإشراك كقولهم يعني أن كل من خالف ما هم عليه من الشرك يقولون بأنه ليس على شيء فالله يحكم بينهم يفصل بينهم يوم القيامة فيما اختلفوا فيه من أمر الدين ويجازي كلا بعمله يؤخذ من هذه الآية الكريمة وقالت اليهود ليست النصارى على شيء ما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله في هذه الطوائف المختلفة في الكتاب المخالفة له من أهل الكتاب ومن طوائف هذه الأمة التي فارقت الجماعة وركبت الضلالة يقول بأنهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب قد جمعوا وصف الاختلاف الذي ذمه الله تبارك وتعالى في كتابه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فالله ذم الذين خالفوا الأنبياء والذين اختلفوا على الأنبياء كل هؤلاء في موضع الذم، ويؤخذ من قوله تبارك وتعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء يؤخذ منها شدة العداوة بين اليهود والنصارى وأنهم لا يرون أنهم على دين صحيح اصلا لكنهم يجتمعون في حرب المسلمين ولو أن ذلك وجه واستغل من قبل أهل الإيمان لاشتغل بعض هؤلاء ببعض فبينهم من العداوة ما لا يقادر قدره بل إن بين أهل الطائفة الواحدة من العداوة والتفرق والاختلاف والتكفير ما لا يعلمه إلا الله ولا يحصيه إلا الله طوائف اليهود اليهود على فرق مختلفة متناحره يكفر بعضها بعضا والنصارى على طوائف وفرق وتحت كل فرقة من الفرق ما لا يحصيه العاد صار يفترقون إلى ارثوذكس وتحتهم طوائف وينقسمون أيضا ويفترقون إلى كاثوليك، ويفترقون أيضا إلى بروتستانت وكل فرقة تكفر الأخرى وتعاديها وترى أنها على ضلاله وأنها لا تمثل من الحق قليلا ولا كثيرا ولو أن هذا استغل من قبل المسلمين لاشتغل بعض هؤلاء ببعض اشتغل بعضهم ببعض ولكنهم اجتمعوا على حربنا يجتمع الذي في الكنيسة الشرقية هناك في روسيا مع صاحبي الكنيسة الغربية وبينهم من العداوة ما لا يعلمه إلا الله. يكفر بعضهم بعضا وهم نصارى، ولكن يجتمعون في حرب هذه الأمة. يؤخذ من قوله تبارك وتعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. ليست النصارى على شيء. إذن القضية ليس أن هؤلاء يختلفون معهم في مسائل. فرعيه او جزئيه او قضايا قابله للاخذ والرد ليس على شيء يعني يرون انهم على دين مختلق باطل والنصارى يرون ان اليهود على دين مختلق باطل فهم يتراشقون بالكفر وتتعصب كل طائفه لما عندها وهذا ذكره الله عز وجل لهذه الأمة لتحذر من الوقوع في مثل ذلك فلا يصح لمن كان من أتباع هذا الدين أن يتفرق فيه وان يرمي من خالفه بالكفر والضلال من غير موجب شرعي فيكون قد شابه هؤلاء من أهل الكتاب كل طائفة يعني ممن ينتسب إلى الإسلام حينما يشابهون هؤلاء تأخذ ببعض الدين أو تأخذ بقضايا قد دخلها ما دخلها من التبديل والتحريف والتغيير والبدع والأهواء ثم بعد ذلك ترمي من خالفها بالكفر والضلاله فالله تبارك وتعالى قد جاء بهذا الدين كاملا شاملا وسمانا المسلمين وكان الجيل الأول الذين تلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدين نقيا ينتسبون إلى الإسلام فحسب لا يوجد بينهم مذاهب ولا طوائف ولا فرق إنما ينتسبون إلى النسب الشرعية وهم قد حققوا ما أمرهم الله عز وجل به من قوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وحينما وقع بينهم القتال في الفتنة لم يؤدي ذلك إلى تضليل بعضهم لبعض ولا تكفير بعضهم لبعض فكان بعضهم يشهد للآخر بالفضل والخيرية ويشهد له إن كان ذلك قد جاء عن الشارع يشهد له بالجنة وكان علي رضي الله عنه مع ما وقع من القتال مع أهل الشام يقول إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة في الجنة، فهذا كان حالهم مع وجود مع وجود القتال، فكانوا مجتهدين متاولين في ذلك. أما الخلاف الذي ذمه الله تبارك وتعالى، وهو أن يحصل التنازع بين طوائف الأمة، فيضلل بعضهم بعضا فهذا الدين أيها الأحبة الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم أنزله نقيا كاملا شاملا لا يجوز لأحد أن يجزئه فيأخذ ببعض هذا الدين ثم بعد ذلك يتعصب لمن دخل معه في هذه الأعمال ويكون من لم يدخل معه مذموما معيبا فضلا عن أن يكون ضالا في نظره فهذا يكون من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة فمن اراد السلامه والنجاه والخلاص من هذا كله فليكن على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم حيث لم يحصل بينهم هذا الشر والتفرق والاختلاف والتحول إلى طوائف متنازعة فيسعنا أيها الأحبة ما وسعهم ويكفينا ما كفاهم وفي هذا عبرة لمن اعتبر وتبصره لمن تبصر ويأخذ من قوله تبارك وتعالى وهم يتلون الكتاب أن العتب على من نزل عليهم الهدى والوحي حينما يقع منهم الانحراف أو التفرق أن ذلك يكون أعظم في حقهم والجرم يكون أشد ومن ثم فإن العقوبة تكون أشنى فهؤلاء أهل الكتاب ويتلون في هذا الكتاب وكما قيل على قدر المقام يكون الملام فإذا كان هذا الذم قد توجه لأهل الكتاب فإن الذم الذي يتوجه لهذه الأمة التي هي أشرف وأعظم وأكمل وأعلم ونبيها أكرم وأعظم وكتابها أشرف الكتب وأعظم الكتب فإن الذم الذي يلحقهم حينما يفعلون فعل أولئك يكون أشد والنصوص الواردة في النهي عن التنازع والتفرق كثيرة جدا في كتاب الله في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك نجد من الأحوال التي تخالف ذلك وتضاده شيئا كثيرا أمه نزل عليها نصوص كثيرة مستفيضه في هذا الباب تنهاهم تسجرهم عن الاختلاف وتأمرهم بالاجتماع ثم بعد ذلك يقع بينهم هذا الذي حذرهم الله عز وجل منه ويؤخذ من قوله تبارك وتعالى فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون هذا خبر يراد به التوبيخ والوعيد يحكم بينهم اذا سيرجعون إليه ويفصل بينهم ويجازي كلا بعمله ثم لاحظ دخول الفاء فالله يحكم بينهم يوم القيامة فهذا باعتبار ما هو مفرع على تلك المقالات وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وكذلك أيضا قول الذين لا يعلمون فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فهذا الحكم مسبب عن هذه المقالات التي قالوها والدعاوى التي ادعوها ولاحظ هنا فالله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ما قال فيما يختلفون فيه قدم الضمير المتعلق بهم فيما هم فيه يختلفون وذلك لاهتمام بجانب هؤلاء المختلفين الذين جعلوا دينهم على هذه الحال والمثابه فكانوا اوزاعا و جعلوا دينهم زبرا تنازعوه بينهم كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله صار لكل طائفة من الكتب التي تعتمدها وترجع إليها وتنبذ ما سواها فهذا فعل هؤلاء من أهل الكتاب وتقديم هنا الظرف في فيه على متعلقه يختلفون للاهتمام به وأيضا لمراعاة فواصل الآيات أدى ما يتعلق بهذه الآية الكريمه وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم هداتا مهتدين والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه إذا كان لديكم سؤالنا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 فهذا في من آمن منهم كالنجاشي ونحوه والله أعلم أما هؤلاء الذين يحاربون المسلمين وعرفوا الحق فهم جمعوا بين الغضب والضلال والله أعلم لا إله إلا الله.